إنك من أصحاب النار أم من هو قانت آلاء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون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 قل انني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين واملت لان اكون اول المسلمين قل انني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم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 أولائك الذين هداهم الله وأولائك هم أولو الألباب أفمن حق عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ العذاب أفآتت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 إن في ذلك لذكر لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نوع من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين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 وَلَعْذَابُ الْآخِرَةِ أكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ ضَرَبَنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ عَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا رَبِيَّا غَيْرَ ذِيعٍ وَجِلَ عَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُ لَا يَعْلَمُونَ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 أَوْ أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلن قل يا قوم اعملوا على ما كان فيكم اني عامل فسوف تعلمون مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يَخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا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 قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغِيبِ وَالشَّهَادَةِ أَن تَتَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبون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 والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرون لي أعبد أيها الجاهلون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 في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون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 وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيَقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتنون عليكم آيات ربكم وينذرونكم ويذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فب مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها